إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ, ولنجزينهم الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم، فلا تطعهما.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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ بِكَ لَا يَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمُ الْمُنَافِقِينَ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 ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يوم القيامة عما كانوا يكرهون. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِسَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْرَانَ حاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا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 والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته أولئك من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَن جَاءَهُ اللَّهُ مِنْ نَّازِلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَال إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّا وَدَّتَّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَذْكُرُ بَعْضُكُم بَعْضًا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويعل بعضكم بعضاً وما أوكم النار وما لكم من ناسرين فأمن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 ووهبنا لَهُ إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في دُنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَ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 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اسْتَنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن قَالَ رَبِّ صُرْنِي على الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ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 رُسُلُنَا لُوطًا فِي أَبِيهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا فِي أَبِيهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم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 تخذون من دون الله أولياء كمثل العن كبوت استخذت بيته وإن أوهن البيوت لبيت إِنَّ الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الْأَمْثَالُ نضربها للناس وما يعقلها إِلَّا العالمون غَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ أُتْلِمَ مَا أُوحِيَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تطنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن كانوا إلا الذين وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاَحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا الأرتاب المبطلون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 الرب قل إنما نذير مبين أَوَلَمْ يَكْفِيهِمْ أَنَّا وَأَذَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين فالذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من داب بِسْمِ اللَّهِ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إِنَّ الله بكل شيء عليم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 قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بِالْأَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ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 ورب بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون الا لم يروا اننا جعلنا حرما امنا ويتقطف الناس من حولهم